كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا مع الله غيره في عبادتهم لو شاء الله أن نعبده وحده ولا نشرك به لما عبدنا أحدا غيره لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا ولو شاء أن لا نحرم شيئا ما حرمناه بمثل هذه الحجة الباطلة بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون. فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمروا بتبليغه وقد بلغوا ولا حجة الكفار في الاعتذار بالقدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة واختيارا وأرسل إليهم رسله إذن في هذه الايه الكريمة بيان احتجاجهم بالقدر وكثير من الناس لما تحاجه عما هو طائع فيه من الشهوات وغيرها إذن يستدل بأن, بأن الله قد خلق هذا في الإنسان ربنا جل جلاله قد خلق هذا في الإنسان لحكم جليلة وربنا جل جلاله يبتل العباد ويختبر العباد حتى يدخل جنة من أطاع الله ومن خافه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 لو شاء الله ما عبدنا شيئا من دونه ولا حرمنا شيئا من الأنعام التي ابتدعنا تحريمها ففعلنا إذا لذلك دليل على رضاه عن أعمالنا وإلا لقدر غير ذلك ربنا قال كذلك فعل الذين من قبلهم أي مثل هذا الاشراك وتحريب ما أهل الله والاحتجاج الباطل الصادر من المشركين على مشروعية ذلك تكذيبا للرسل فعلى من قبلهم من المشركين فأهلكهم الله فهل استدل بهلاك أولئك على أن الله غير راض عن فعلهم وعلى عدم صحة حجتهم وربنا قال فهل على الرسل إلا البلاغ المبيل أي ليس الأمر كما تقولون من أن الله رضي أفعالكم هذه بل أنكرها عليكم ونهاكم عنها على السنه رسله فإنما وظيفتهم تبليغ الرسالة تبليغا واضحا موضحا لطريق الحق بما لا يبقى معه حجة لأحد فقد بلغوكم واوضحوا لكم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 ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولا يأمر أمته بأن يعبد الله وحده ويترك عبادة غيره من الأصنام والشياطين وغيرهم فكان منهم من وفقه الله فامن به واتبع ما جاء به رسوله وكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه فوجبت عليه الضلاله فسيروا في الأرض لتروا باعينكم كيف كان مصير المكذبين بعدما حل بهم من عذاب وهلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنعبد الله واجتنب الطاغوت أي ولقد بعثنا في كل طائفة من الناس رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وترك عبادة كل من دونه كالشياطين والأصنام فحجته سبحانه وتعالى قد قامت على جميع الأمم في كل زمان ومكان فمنهم من هدى الله أي فمن الأمم من هداهم الله فأرشدهم إلى دينه ووفقهم إلى الإيمان واتباع الرسل والطاعة طاعة لله وطاعة للرسول قال ومنهم من حقت عليه الضلالة أي ومن الأمم من وجوت عليهم الضلاله ولزمهم الكفر فاهلكهم الله ولذلك يعني تجد في كل مكان من يخالف أمر المرسلين ويهيئ الله سبحانه وتعالى من يؤمن ممن كان السريرته نقيه قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المشذبين أي فسيروا في الأرض للاعتبار فانظروا إلى آثار عذاب الله للأمم السابقة من الذين كذبوا الرسل فصار آخر أمرهم الهلاك ولذلك الإنسان حيثما كان عليه أن يتتبع وعليه أن يتفكر ولذا كثير من, من الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى ما زالت أطلاله أطلالها عابرة لأجل أن يحتج الناس بهذا أما يذهب الإنسان فقط من النظر والتمتع فهذا من الخسران وأقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون طبعا قبل هذا قوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر إن تجتهد أيها الرسول بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء وتحرص على هدايتهم وتأخذ بأسباب ذلك فإن الله لا يوفق الهداية من يغله وليس لهم من دون الله من أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم فربنا جل جلاله يحاسب الناس ويحاسب المقصر على تقصيره وعلى الإنسان أن يحذر غاية الحذر مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى والسعيد من يتبع أمر المرسلين فيهتم بذلك قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يغل وما لهم من ناصرين أي إن تحرص يا محمد على هداية المشركين لأجل اتباع الحق فإن الله لا يهدي إليه من قدر بحكمته وعدله دوام ضلاله فلن يهتدي أبدا ولو حرصت على هدايته فلا تجهد نفسك في أمره وبلغهما ارسلت به لتقوم عليه الحجة إذن الواجب يعني على المرسلين أن يؤدوا الرسالات ولسنا مطالبين يعني نحن الآن أيضا مكلفون بأن نقوم برسالة الرسول وأن نبلغها فحينما نبلغ نبلغ ولسنا مطالبين بإلزامهم بالعمل. فالهدايه من عند الله تعالى لكن إذا قصرنا بالتبليغ سوف نحاسب على عدم التبليغ قال وما لهم من ناصرين اي وما للظالمين والظالين من ناصرين يمنعون عنهم عقوبة الله وينقذونهم من عذابه إذن عذاب الله سبحانه وتعالى واقع على أصحاب الضلال لا محالة إن عاجلا أو اجلا فالواجب على كل إنسان أن يعمل بطاقته وأن لا يقصر فيما يستطيعه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحلف هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين في حلفهم جاهدين فيه مؤكدين له لا يبعث الله من يموت دون أن تكون لهم حج على ذلك بلى سيبعث الله كل من يموت وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى أن الله يبعث الموتى فينفرون البعث إذن ربنا جل جلالة محالة أنه يبعث الموتى لأجل إقامة الحساب والجزاء والقصص ولكن أولئك الذين ينفرون يعلوا لأنفسهم بعدم البعث وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت أي حلف مشركو قريش بالله وغلظ الأيمان وأكدوها على أن الله لا يبعث الموتى بعد أن يصير ترابا جاء الرد مباشرا بلى وعدا عليه حقا أي بلى سيبعث الله الموتى وعد سبحانه بذلك وعدا وربنا جل جلاله لا يخلف الميعاد بل إن بعث الناس لإقامة الحساب والجزاء والقصاص من رحمته وهذا نجده في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فمن رحمته أن الله يبعث العباد لاجل أن يأخذ كل إنسان حقه وجزائه ويقتص للمظلوم من الظالم وفي سورة الأنعام كتب ربكم على نفسه الرحمة ليبعثنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فإذا من رحمة الله البعث من القبور لاجل حساب والجزاء القصص قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ولكن اكثر الناس لا يعلمون أن الله باعثهم يوم القيامة بعد موتهم فيخالفون الرسل لجهلهم ويقعون في الكفر ومر معنا لما ختمت سوره الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ثم ابتدات هذه السورة المباركة بقول تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه فالموت والدار الآخرة يجعلهم, يجعلهم الإنسان نصب عينيه قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يبعثهم الله جميعا يوم القيامة ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبوة وليعلم الكفار أنهم كانوا شاربين في ادعائهم شركاء مع الله وفي إنكارهم للبعث ليبين لهم الذي يختلفون فيه أي سيبعث الله الموتى ليظهر لهم في الآخرة الحق الذي كانوا يختلفون فيه في الدنيا ومن ذلك اختلافهم في ثبوت البعث ويحكم بينهم ويجزي كلا بما عمله قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين أي وليعلم الذين كفروا بالله تعالى وأنكروا البعث انهم كانوا في الدنيا كاذبين في حلفهم على أن الله لا يبعث ميمه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 وحكمته بين إمكانه ويسره عليه وخفته لديه فربنا جل جلاله لا يعجزه شيء إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أي إنما قولنا لشيء نريد إيجاده أن نقول له مرة واحدة كن فيكون كما أردنا بلا تأخير ولا تعب ولا مشقة علينا ومن ذلك إحياء الموتى فربنا جل جلاله هو القادر على كل شيء ولا يعجزه كل شيء ولذا الإنسان يحب ربه ومن ذلك الإنسان يعلم قدرة الخالق سبحانه وتعالى على كل شيء قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين فرقوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله من بعد ما عذبهم الكفار وضيق عليهم لننزلنهم في الدنيا دارا يكونون فيها أعزة ولا ثواب الآخرة أعظم لأن منه الجنة لو كان المختلفون عن الهجره يعلمون ثواب المهاجرين لما تخلفوا عنها ولذا العلم بالشيء مهم جدا لأن العلم باعث إلى العمل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسن أي والذين تركوا أوطانهم وقومهم ابتغاء مرضاة الله من بعد ما ظلمهم الكفار وعذبوهم ليردوهم عن دينهم لنسكننهم في الدنيا بلدا يرضونها ولنرزقنهم رزقا واسعا وعيشا هنيئا ولنجازينهم جزاء حسنا لما ذكر الجزاء الدناوي ذكر الجزاء الاخرى فقال ولاجر الاخره أكبر لو كانوا يعلمون أي ولو ثواب الله للمهاجرين في الجنه اعظم من ثواب من ثوابه لهم في الدنيا لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب الله للمهاجرين في الدنيا والآخرة لما تخلف أحد منهم عن الهجرة فربنا جل جلاله هو الكريم وهو الرحيم قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أذى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم وصبروا على طاعة الله وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل أمورهم فأعطاهم الله هذا الجزاء العظيم والذين صبروا أي المهاجرون، الذين وصفهم الله هم الذين صبروا في الله على امتثال أوامره وتجنب نواهيه وصبروا على أقداره المؤلمة وصبروا على أدى الناس قالوا على ربهم يتوكلون أي على ربهم يعتمدون وبه وحده يثقون ويفوضون إليه أمورهم من فوائد الآيات أولا العاقل من يعتبر ويتعظ حل بالظالين المكذبين كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلاك الحكمة من البعث والمعاد اظهار الله الحق فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وكل شيء طبعا هذا من الحكمة وليس هو جميع الحكمة فضيلة الصبر والتوكل أما الصبر فلما فيه من قهر النفس وأما التوكل فلأن فيه ثقة بالله تعالى والتعلق به جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى وتوكلوا على ربهم هو الموطن الأفضل والمنزلة الحسنة والعيشة الرضية والرزق الطيب الوفير والنصر على الأعداء والسيادة على البلاد والعباد. هذا بالله التوفير. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.